بسم الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم ورحمة في موقع فضيلة, فضيلة, فضيله الشيخ, الشيخ. الدكتور عبد الكريم محمد بن عبد الكريم حفظ الله, الله ورعا ان يقدم لكم هذه آل المادة والتي هي بعنوان الدرس الثالث لمادة اصول المقررة بثورة مقامة بالمسجد الشهيد بمقرن العينين يعاني 24 أو 200 ألف للهجرة التي اقامتها مؤسسة العربين الخيرين اطلاع والله غير هذا لا بحمارك الحمد لله رب العالمين <صفيق> صلى الله وسلم وبارك على عبدنا ورسولنا نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين وبعد على اذنكم كلاما مفعلا يقول وتقول واليوم عندما بعد ما تكلمنا عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي لما تكلمنا عن فضيله الاحسان اجلة الاحكام عندما عرفنا الفقه قلنا هو العلم بالاحكام الصرعية العملية المختمبطة من اجلتها التصريبية الاحكام العملية لاخراج الاحكام الاعتفادية او الاحكام غير العملية وكلمة عملية مقصود بها فعل الجوارح وان كان عمل الجوارح يدخل بمسمى الإيمان ولكن غلب الغوليون رحمهم الله كلمة عملية في التعريف للتفريق بين غصول الجقه وغصول الجن فان علم وصول الدين وهو العقائد مضناه على الحلب إن كان مسمى الإيمان العمل في ذو منه ولذلك قال صاحب الشرح هو الحلم بالأحكام الشرعية العملية والمصنبط الاستنباط استبعال وهو من النبط والاستنباط هو الاستفراج ومعناه ان نستخرج الحكمه من الدليل سنباب في سنباب هو بعض من القران في قوله تعالى اذا جاءهم قمر من الامن او الخوف اذعوا به ولو ردوه الى الرسول والى الكمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه لهم يستنبطونه يعني يفرون الحكمه من الدليل الاستنباط هو استخراج الاحكام الشرعيه الى الاجله فتقيم وسموا بعض الاشام بعرب الانباط لانهم كانوا يستفردون الماء والاجله جمع دليل والدليل على وجهين وقال العلماء الدليل هو ما يمكن التوصل ج sophih annawarihi kilam matlub khabari ma yumkin al tawafful bi sophih annawarihi kilam matlub al khabari hay yumkin an nawdha fi hadha al dalil bi nazar sahih wal nazar huna inda al usuliin laysa al nazar al khasshi إنما النظر المقصود به التفكر والتفكر عند الوقولين رحمه الله هو حركة نفس في المعقولات حركة النفس في المعقولات تسمى تفكر وحركة النفس وحركة النفس في المحسوسات تسمى تحير فمن ياله فاطره عمار او سياره لتنميه متخيل ومن جاء بخاطره دليل الى كتاب والسنه او سيتر محصول مسميه متفكر والتفكر محمود والتقيل مذموم ولذلك عندما ذكرت في بدايه كلامي عن الشاكر انه عندما يكون ليل لم يكمل الليل قال تفكر في قولي النبي صلى الله عليه وسلم يا باء ما اقمت علينا فالتفكر من هذا يبدا عندنا النظر في يعني يعني النظر التفكر في هذه الاديه بواسطه الالات التي دنت السريعه على استعمالها التي جلت السريعه على استعمال هذه الالات لهذا حتى فكر حكي كلا مطلوب خبري يعني النتيجه من هذا النظر هذا الكريم تكون هذا المطلوب بعضهم يقول اذا ان الافضل هو ما يمكن التواصل بصحيح نور به الى علم الاوظر ومنه من يقول الى مطلوب الخبري المطلوب الخبري هو الحكم الذي يبحث عنه المجهد ليحكم على هذه المسألة والمطلوب ده قد يكون صواب وقد يكون خاطر والنزاء تسور الى ابا حنيفة او ابو حنيفة النعمال عليها رحمة الله عن مسألة فأجاب فيها بقول فقيل له يا امام اهذا هو الحق الذي لا شيء بعده قال اكسى ان يكون هو الضاطل بعنه ولكنه محظف في هذه فالمجتهد لا يقالب بان يوافق مخصوض الشارع ابدا فهذا متعذر ولكن يطالب بان ينساق على طريق النظر الفلسفي بالادله الصريحه لكي يخرج علما او ظنا العلم نوعان علم قطعي ضروري لا يحتاج الى نظر ولا استدلال في علم ما يستقل به انكافه تزلجنا ولا تقلب فحولي جل وعلى ات الله شرف ما يحتاج ها للسؤال شنو الى ان نرجع الى الادله لكي نعرف ان الله موجود او غير موجود بخلاف شيء يسمى علم ضروري او علم تصعينا والعلم الظني هو العلم الذي يحتاج الى نظر وتدبر يحتاج الى نظر وتدبر وقيام ادله هو الظن هنا الذي يحصل فيهون بحمد الله بمعنى العلم ليس بمعنى الشك لان الظن في القران يأتي بمعنيين يأتي بمعنى الشكل ويأتي بمعنى العلم النظري يعني العلم الذي يحتاج إلى نظر رحيم ومن هذا قوله جل وعلا الظنين بالله ظن السوق عليهم دا يرى في السوق يعني شاكين ومن معاني الظن على العلم النظري قوله جل وعلا إني ظمنك أني ملاقم في ثابية وهو في ريقه تفاول في جنة العلي فهل كان ذاك تمثيل لتاي الحساب لا حينما معنى الايه اني علمت اني ملاك ولذلك استطرب او ذكره رحمه الله في هذه المساله في كتابه الجليل احكام القران تكلم عن هذه المساله وجمع كل احاديث الايات في قضيه العلم والظن والشك فليرجع اليها تاحدي اجل لك احكام اجل لك احكامه على كل حين عند وصوله شيء متفق عليه يعني معقول متفق عليه يعني شيء متفق على اتفاقه يثبت به اولى واحدا وشيء مختلف فيه كثيره ونحن بالوصول ما جاعدين من ناقص الفروع الشحية بين ناقص البليل لكونه دليل بعدين يجي البطير يفطع على هذه الأدلة حسب نظر أو فروه الأدلة المتفق عليها هي أربعة أدلة الكتاب العزيز السنة المطهرة الإجماع القياسة هي القديمه المتفق على استحداثها وعلى الاحتجاج بها في راف منخالف بالقياده وفي اجماع ثلاثه الى خلاف ضعيف لا يعول عليه هنالك اقط مزاجلات عقليين ومباحث تحت كتاب العديد وكتبنا والاجماع والقياس لا يسع هذا الجمع ان نتفق فيها الا يسيرا خلال درسنا تعالى المختلف في الاحتجاج به وهي ست ادله ومنهم من يقول هي ثمان اجله وهي صبر من القضيه وحول الصحابه اذا لم يثبت له مخالف وللاستحسان وللاستصلاح وللاستصحاب على خلاف الضعيف فيه والعرف وسد الذرائع دي كم 7 مشكله ها طبعاً قبليه وقول الصحابه اذا لم يصاب له مفارقه وللاختتان وللاصلاح وللصفحا وللصفح للصحاب والفصفح برا وللصفح ابا ويت والارض فعل فيه العلماء تكلموا على قضيه على بعض المباحث في المجالات والنسخ والتعويض وما شابه ذلك وانا ساعتناول كل شيء في مكان محمد لنخ وهو في اللغة حفظه والازاله وما يشبه النقل الحفظ والازاله وما يشبه النقل يقول نسخت الشمس فضل الله اذا حلقت بالليل وتقول نسخه الاثر اذا اخذت جزءا منه وتقول نسخت الكتاب اذا اخذت منه بعضه فقط يا اما ان تلتقط الكليه تنفع بالكليه او ان تبقي الاثر وكل هنا والنخو تعريضه المختار الذي عمقه فيه طالب الماليكيه ابو بكر الدخيلاني عليه رحمه الله فالوقع الحكم الثابت المتقدم لخطاب ثاني متاخر متراخى عنه خطاب الله ربعه الحكم الثابت المتقدم لخطاب ثاني متاخر متراخى عن الاول هو سيرج انه عندنا في الناس خطابين خطاب متقدم وخطاب متاخر قالوا موفق الخطاب الاول ببراعه الاصليه او عدم الاصيل لا يسمى نفا انا هناك اولى القد الفرق بين, أبا... بين الاباحه اللباه العقليه واللباحه الشرعيه هل رفع الاباحه الشرعيه يسمى نفا ورفع ورفع الاباحه العقليه لا يسمى نفا ليه؟ لان رفع حكم بحكم ليسر ما نفسك اما لو رفعت حكم بضراءة بعدم الحكم ليسر ما نفسك النفس انا ماذا يتسلم في لمنسوق لا نفسك كانو في كتب تخطوض في الناس فالمنسوق كتب يترجعون لديهم في علومة طرحة لكن انا اللي همني كيف يثبت المثل؟ لان كثير من الناس يسعى المفتاح يقول لك لا الآية انو الناس يتعاملوا النظار يحقنوا في بلدنا بيتين ذا ما من خلق ليس؟ لانو وليحقب عن الانجيل لما انزل الله فيه لا يسعى الآن انكي بعدها فأعلم عنه الكتاب العزيز مهملا على سنة وقع عليه قونينهم بما انزل لهم بما انزل الله فيمشي ان لاك ان انعتق المرقوب لا يعرف لا بمجرد القياس ولا بمجرد حي نظر وتلال غير ما يثبت فيه كثير قط طريق الحق يعني قضيتين لا خضعت انزلهم على الفطوره الفريق الاول حمل يذكر النصح الناصح الموثق <تصفيق> كيف تكون ما نبه يا طول الذي صلى الله وحور وقولي علي رضي الله عنه واعطاه وحلت لنا المتعه ثلاث ثلاثيه اللي راح اكلمها حلاله والمتعه في بدايه الاسلام ثم ما كتبنا كلاما ثم نبينا عنها ده دليل على فيهم على انه المتعه كانت متعه النساء وهي متعه حد كانت في البلاد الاسلاميه موجوده في المناطق القاوي على نفسها فهذه منسوخه ما يجب لنيله المتعه هل في علمنا يوجد المتعه هل غريب انه حاجتنا لقى المتعه رواه منه طوال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ورحمه بما تعظمه الراتب ونعظمه نحن فشيء الشيء الثاني ان يذ ان يتضمن الحنين او الاثم حلاله المذموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور وكنت ادل على شنو على الماضي الا فزوروها فانها تذكركم الاخر العلماء قالوا ألا ان الحديث ده نشرح فيها بزياره القبور في اخر الليالي واللي تحت في خلاف الا فزوروها يعني يعني حاليا قلت المره هنزور القبور لا على الخاص في تاج التبنى العلماء زياره المقابر طبعا زياره مين زياره جدعيه المرض او الداء ينتقل بيدل لان الميت يدعون يطلب الدعاء هذا من لعن ولا رجال ولا نذا لكن المكتوب استثرا فانها تذكركم لاخر نص على ما يلي يحثهم حيث الوقوف على الاهل الميت من من ذاه الزياره العبور ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله جوارات القبر زوارات القضاء اعترض المعترف على زوارات فقال الزوارات مجي تحسر الزيارة هي من هي عنها لكن الذي تزور مرة واحدة في السنة لا تسمى زوارات واجيب على هذا الاعتراض بان زوارات صفات مبالغة وما هي صفات المبالغة اللغة ها <متدلت> فعال لفعال فرول فعين فعين, فعين. لكذا كيف دوارات فعالات لكذا هل من فعل شيئا مضة واحدة يطنع عليه في فتعدي المبالغة مضة واحد ومع ماذا كل كل يطنع عليه مالتحيل لا في الموجهة في القرآن أولى دعاء او احتمال على مثل البطولين والكوفيون لا يجدون بها فقوله جل وعلا وما ربك بالليل عليه حد والنهار عليه فاعل فهل يحدث الجن من الله فتا واحده يقع يقع الجن لا وجاءت قصه المبالغه فتنى ذلك على ان صيغة المبالغة بمجردها لا تحصل في مجرد لا كل من <تصفيق> في مرغتاتها لكننا نجيب على هذا المجرد الشيء الثالث الثالث ان ينقض تاريخ طاوي فيقول طاوي شهدنا عام حجة الوضاء عام الفلس كذا وسهد ما يحام حجة الوداع كذلك فيكون ما كان في حجة الوداع حجة الوداع نازع لحنو لعام البك لأنه عام البك في الاول ثم فتحت مرطة ثم حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة ثم قضى في حجة الوداع حنشي طابع حن الطابع <تصفيق> أن يكون راوي أحد الخضرين أسلم في بداية الإسلام والثاني أسلم في نهاية الإسلام بشرف أن لا يشهد الأول الثاني ما إسلاه يجب أن يأخذ من بعض وذا العلم مستدولج حديث طلق ابن علي في مستدزفر وحديث أبي قريرا رضي الله عنه عبد فالنبي صلى الله عليه وسلم سئله في حديث فلق ابن علي قال إنما هو جضعة منك إنما هو جضعة منك يعني زي ما تمنثلت فمن ذكر وجليل على هذا أن ما تنزكر لا ينقض الوضوح في حديث فلق ابن علي والحديث الثاني عندما تئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس أو من أفضى بيمينه إلى ذكره في يطوبق ذاك العديد منه ابو هريره تلقب عليه في بدايه الاسلام وابو هريره رضي الله عنه وعطاه اسلم عن حينئذ عام خيبر عام السنه السادعه هجري اعتمد حاجه من ابو هريره على رقم مختار من حديثه في الله صلى الله عليه وسلم لكنه اسلم متاخرا وما قال过 will blev فون فى رواية الآذر ابو هوري informal retrouve اسم و Guid اعوذة الوانس تهم في الف يلبي عسالةل و خسف لين عامل مع متألة بلين علم و اصنع فكytic و بي كان ل鉛 فقسوب Psychology سأRyan و هول بحرك البحر fui جابر عسالةل الذفل سألة له الف يلبي عها الوانس distractive و الجابه فى رواية عيanda يجب على ان ما رواه ابو غريب الله عنه ورضاه ناقل لما رواه كشف عن طبعا في اجل ثانيه عليه الضيه هذه المساله كثير فيها في علم التجويد منا على قضيه الناقل والمسنوق خلاصه كلامي الناقل والمسنوق هل يرتقي الى حكم الناقل والمسنوق كتاب التجويد يضع مواضع الناقل والمسنوق وكساب النبيلية الضبري في الناشف والمنشوب ولا يعتمد فيه على قول المعاصرين لأن هذا لم ينسق وهذا محكم أبدا وإنما يعرف النسل بالتوكيد يعرف النسل بالتوكيد وهناك من نازعت النسل نزاعا ضعيبا لا يعول عليه كفي مثل الخولان عليها رحمة الله <تصفيق> وقال هو نسل في الزمن والنسل ثابت في كتاد وكنا ما ننسق من آيتي او نتيها تأتي بخير منها او مثلها حمى الفن يا حمى الفن هي السنه, السنة الثانيه والسنه في اللغه هي الطريقه محموده كانت او مجنونه كقول القائل في المعشى تمت لهم اباعها و لكل قوم سنه و امام و لكل قوم سنه و امام فالسنه هي الطريقه والسنه عند العلماء رحمهم الله هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتصريحاته وصفاته الخلقيه والخلقيه فكل هذه سنة أما أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفاعة فيها ولا فعاله ولا تقريرات والتقرير هني لا رأى شيئا فيسكت عليها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على بعضه ومثاله جواز أكلا لا نحم الضبط والطبيعة مش الضبط بتاع البيوت حيثنا الضبط الخلوي الضبط الخلوي اه موجود عندنا جنابنين احنا موجود لكنه فعليتي في مج موجود شوف الحراره بعد حمله المدينه ليست فيها ضب. يعني ولذلك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء له بالحمض قال انه ليس بعبد قومي فاجد لي عاقه ان لو ليس بعبد قومي يعني اهل نائي هل اهل مكه والمدينه ما معتادين ياكلون امنا الجيش يا فندم عشان مكتبه في السفاره السيده في دوره كمبيرتيلكمبيرتي مع ايتم بعد ما, ما ذاكر ولا ما فادع يعني مبروك على العسكري خالد صالح مجاهد البخاري واجتزه خالد بن الوليد قال ابن الوليد حوله على العسكري فعثله على كيوانه صلى الله عليه وسلم وهو يوم حديث وقال له قال لي لو ليس في لي ارض قومي فاجد اعاطر طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم حظر عشان الضبط لا, لا, لا طيب ليه عاب عاب ان عاد قوم ما ياكلوا الضبط مشكله طيب انا بس اقول كذا كانوا واحد جابوا له حديثه الضروريه حديث ما في حديث الذبابه كثير ما لا يوجد حديث الذبابه حديث الذوابه حديث من وراء رضي الله عنه صحيح حال اذا اذا وقع الدباب الى يا حديث ومسيلا فينسلهم ثم ثم يجربوا سيد حزان اذا كانوا يعرفوا اشتغل على نفسه يجب ان يقولوا لا ابو تكرقوا انو حديث النبي شعير وهو تخيص على حديث النبي والله وعندما تبطر مسيلا جب الإنسان اذا تغذز من شيء لم يعهده وان كان علانا هنا يسير على نفسه فنجي عليه لنصح بذرعي الله من الله عليه وسلم لكن الزباية موزن اتعاف الشيء الزباية ان يستغفره كل شرع هل اخطر الاخطر, الأخطر موزن اتعاف وان اتعاف حتى في كثير من الناس يقول لهم لحظة بل اطابناك نحفظ لا قلن احفظ ولا قلن نحفظ لكل خروف لان مؤتين مضوه زفارة واخرط مو زفارة ما يقلون يبقى خلينا ذم منه يريد يقول ايش لا باين لا باين ده لا يعجبك كده لكن ما له في الحكم الشرعي كانه ما في لفظ شرعي كسال هناك قدام انه اي شيء اذا ثبت حق باذن الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم فهي الى نبيناه وعنا بالتخلف وطالع الفكري اكثر منك انت كم سنه لنا ونامز ان نفجق بين عنا عافي شيء نفعيا وبين ان نملعه حقنيا هذا الشيء الشيء الثاني اني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ااكله ولو حتموه لا ااكله لبط ولو حتموه انا بس عايقه لكن ما بااكله هو حلال ما في الشيء هذا نوع من انواع التغريرات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والكلام آه... يقول وقال في بقية خمس تجائب نسمع على أسل عتمان ضيئ على الناس أسلتكم في الجنسة وقال إن شاء الله نوافق تذكرون إنه نجيل إنه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد وفي الختام تقبلوا تأنيات إخوانكم لموقع حبيبة الشيخ الدكتور عبد الكريم محمد بن عبد الكريم عزه الله ورعا ولا تنسونا من دعائكم والسلام